بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده هذا ضمن اثنان مبادئ طبق انواع التقليد نوعان عام و خاص المراد الشرح هو العام الذي يوجب مذهبا معينا ياخذ يروخ خصيصا بالدائم الالتزام في جميع امور الدين يعني في كل حالين العبادات والمعاملات تلتزم بمذهب معين فان يكون حنبليا فلا يخوض عن المذهب مطلقا يكون سني او مالكيا او حنفيا طبق الحديث فيه والخاص قبله وان لا ياخذ بمذهب معين لكنه ياخذ في مساله معينه فالحكم كحكم سابقه ولا خاص او قول معين اقلاقيه معي هذه المساله تعلق بالصراحه وقلد فيها فلانا من اهل العلم سواء كان من السابقين او من الحقين المعاصرين اي فان هذا جائز اذا عجز عن معرفه الحق بالاستهاده يعني العاجز عن الوصول الى الحق مطلقا ما هو منقلد غيره ولازم بشرط يكون عاجز والعامي لو شكله عاجز ولذلك لو كان من اهل العلم ولم يستطع أن يرحث مثلا كذلك هذا عاجز لكنه ليس بعاجز حقيقي إنه معاجز حكمي فهذا جائز إذا عاجز عن معنفة الحق بالاجتهاد ثم عاجز عاجز حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيم الأول فالعامل والثاني كان عالم أو المجتهد إذا لم يتمكن إلا بمشقة إنه إذن هو المقلد غيره فتوى المقلد فتوى المقلد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المفهوين وإنما هو تابع لنيس ثلان مzagود إن المقلد اعتبت هو جاهلا وليس من أهل العلم بشيء وليس له أن يفتيع ولذلك الثلاجات هناك من الكنائية لو تأمثني أع Lightning فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم كنت لا تعلم بالحكم فاسأل أهل الذكر الذين هم يعلمون الحكم ان ذلك جاء قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اسم ثنائيه اما عالم واما جاهل ولذلك جعل الفرق لا تكن لا تخرنا ثلاثه اما تكون عالما او متعلما او تكون ثالثا وتحكم قال ابو عمر ابن عبد البر وغيرهم اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من احيان وان العلم معرفه الحق بدليل نعم العلم معرفة الحق بدليل يعني الكتاب والسنة وأن تقرن ما يفهم الكتاب والسنة بالدليل هذا هو العلم وأما العلم بأقوال الرجال فليس بعلم ليس هو العلم المحمود أن الجاء في النصوص في منفيه وتنائي على أهله وأنه موصل إلى الجنة وأن هذا العالم هو الذي يكون منارة للناس في ذلك الزمان قال ابن قيم وهذا كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون فان العلم هو المعرفه الحاصله عن التليث وان بدون التليث فانما هو تقليد لما هو تقليد والمقلد جاهل ثم حكم النقيب بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثه اقوال احدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهذا قول اكثر الاصحاب وجمهور الشريعه صراحه يعني حانفي انه لا تجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم في علم مقلد هل له ان يفتي سمع عالم افتى بكذا ثم سئل هو فأفتب ما فعله فعتى بما سمع هل يجوز ذلك القول الاول لا يجوز ليس بفتوى الفتوى بالتقليد لا تجوز لانه ليس بعلم ليس بعلم والعلم ما نطق الحق بدليله وهو لم يعرف الحق بدليل وانما عرف الحق فقط او كون هذا الشيء محرم مثلا لكن هو حق لنفسه لكنه لم يقم الدليل لم يقم له الدليل فيقيم هو الدليل لنفسه حينئذ صار علما بلا بلا دليل وليس هو العلم المحمود والفتوى بغير علم حرام الثاني ان ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز ان يقلد فيما يفتي به غيره ان ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه هو ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره هذا أشبه ما يكون فيه ميداء اتسفت فأفتيه في لجنه هو مقلب لو وقعت له النازل فأفتى نفسه بما تمعه السابقة لسك أن الفتوى السابقة لا تتنزل على الحادثة الثانية لا تتنزل على الحادثة وإنما هي فاقق بالحادثة الأولى فإذا وقعت له حادثة عين الأولى هل له أن يأخذ بالطول السابقة ولا هذا محل من ذلك لأنه مقلد وقد يخطي في تنزيل الحكم علىه النازلة أن ذلك جائد فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره الثاني أن ذلك جائد عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أطح الأقوال وعلى أن يحسر بمعنى أنه إذا لم يجد من يفتيه إلا من أفته الأول حين يجد له أن يأخذ بهذا القول أو أفته مقلد حاكيا القول عن أهل العلم اذا لم يجد غيرهم فله ان يعقد هذا القول هنالك جاهزا عند الحاجه وعدم عالم مجتهد او صاحب اقوال وله العمل يعني لا يمكن او لا يستع الناس لهذا لانه لا يمكن ان يكونوا كلهم قد سمعوا للفتوى وانما هذا يجتمع فينقلها الى الى غيره لكن اذا شاع بين الناس التلاعب في النقل والزياده والنقصان فيتبع هذا ويجع العاقل عاد من قبوله انتهى كلامه رحمه الله ثم قال الشيخ رحمه الله فاتم كتابته أو كتابه ورسالته وبه أي بهذا البحث التقليد أو بما أرد عبد بن قيم يسمى ما أردنا كتابته في هذه المذكر الوجيدة سمعها في أول سالة لأنها رسالة مستطرة نسأل الله أن يوهمنا الرشق في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريم وصل الله وسلم على مدينة محمد وآله وصحبه وجمعين ونحن نقول كذلك الحمد لله أولا وآخرا على خطم هذا الكتاب ونحن نقول كذلك الحمد لله أولا وآخرا ونشكر الله تعالى اولا واخرا ثم من سعى في ايجاد هذا الدرس صلى الله تعالى عليه وغاله خالصا لوجهه الكريم ان نكون نافعا لكم ولمن يستمع ولمن يصله باذن الله تعالى نقم صيام من الاخيره ما حكم اخذ المصحف ليقرا فيه مصحف خاص لشخص اخر وجزاكم الله خيرا إذا كان خصيل شخص آخر بأنه يملكه اشتراع مثلا فلابد من إذنه فلابد من من إذنه إن كان المراد أنه خاط لشخص بأنه قد حجزه في مسجد من العفر وفي أنه وقف سيجود القراء فيه دون السيدان ماذا على شخص جامع ذو جغه في نهال رمضان أجاهل للحكم؟ ولا يذكران الايام التي جمع فيه فما بعده الان ونقوم ناصرا فلا كما صانونا من الانترنت فلا ندري في اي بلد انيذ هذا ينظر فيه كان هذا الحكم غير معلول من عند غير شائع حيث من المعلوم ان الدين للضروره فهو معذور باليان واما اذا كان العلم او الحكم معلوما ويذكره الخطباء في مساجده وفي دروسه صلاه العصر ويقرؤون ولكن وقع من العراق وتجاهل هذا تلزم به قضاء وتلزم به كفارة ثم جهل عدل الأيام تقدر ولو بالظل يعني كم هي هل هي عشرة تقول لا كثير هل تسع نعم تسع تتفي بهذا أو بالزياجة كذلك ما حكم الصلاة من مسجد به قبر إن كان المسجد قد بني على القبر فهو باطل فيجب هده وإن كان المسجد ادخل فيه القبر فإن لم يكن في القبل فالصلاة صحيحة وحره محظم أو كراه هذا مختلف فيه بين أهل الإنسان مثلا الصلاة صحيحة ما نصحته لمن يطلب العلم ولا تزال به أمراض قلبية كثيرة أقول العلم هو الذي يعادل مثل هذه الأمراض القلبية إذا لم يكن متعلمة سيكون جاهلاً أو إذا كان جاهلاً فهو محلاً لكل وراء كما كان مرضاً قلبية أو كان مرضاً ظاهراً بي والعلم الأنفع ما يستعين به العقل على ظهارة قلبي وتذكية نفسه وظهارة جوارحه وكل ما يتعلق به العلم حينئذ إذا كان طالب العلم يطلب العلم وعنده شيء من المعاصي لا يجعل ليه الشيطان إليه سبيلا لأن يطرف العلم وهذا من القطع يكون من تلبيس إبليك بل يسعى ويجتهد وكلما وقع في المعصية فالشأن وشأن غيره من الناس بانه اذا حل بمعطيات استقر ويتوب ويندم ويعزم على عدم العوده ثم اذا وقع كذلك يتوب ويستغفر الله اخره ويستعين الله عز وجل في ان يكون هذا العلم مطهرا لقلبه من التعلقات التي تكون سببا لجلب الامراض وهذا يجعل طالب العلم انه يجعل مع علمه شيء من او شيئا من الامور التي ترقب قلبه قد يشتكي البعض من امراض القلب شيء من الكبر شيء من التوجه في الأخلاق رحي ذلك قد يكون عنده لوع الجفاف بمعنى أنه لا يطلب للعلوم آله ومقاصد لأخله ثم قضية العمل بالعلم هذه قد تكون مثل ثانويا ولذلك من القطاع الذي يلاحظ طلاب العلم أنه قد تكون عنده همة في الحرب وهمة في حضور الدروس وهذا شيء طيب ويذكر ويشكر عليه طالب العلم لكن همته في العمل بهذا العلم قد لا توقع امته في البحث في كيف يعمل بهذا العلم وهل هو عامل او لا هذه اتت تكمن الثوره عند طلاب العلم وانما يظن ان الهمه فقط في طلب العلم فتفعيل العلم والعمل به يحتجي له همه احتجي له اخلاقه احتجي لمتابعه احتجي لمشقه كما ان الحر وزحله العلم مشقه في الفهم والسهر نحو ذلك تحتجي لمشقه لذلك قضيه العمل بالعلم احتالي الى ان يعتلي به طالب العلم حاسب نفسها أول بأول لأنه لا يكون علما نافعا إلا إذا عمل به المتعل لا تظن أن علم الشريعة بمجرد وجوده بصدرك وتحفظ لاخره أنك قد نجا وفلا لا لا يكون نافعا إلا إذا نظرت هل تعمل أو لا لأنك إذا عملت صار حجة لك وإذا لك صار حجة عليه هذا يجعل الطالب أنه مثلا تجعله يحذر لأنه على قصة تجمع وتجمع وتجمع ثم إذا نظرت إلى عمل كنظر العمل فأنت صفر على الشماء حين يجب أن يقول هذا يعتبر خلد فيه توجه فيجعل معه الكتب التي تعتني به وقال كتب نقيب رحمه وتعالى يقرأ فيها مرة ثانية وثالثة ويبحث يجد فيه مدارس ثالكين بحث كامل عن الإخلاص يأخذ التعريف ويحفظه ويعلق ويقتصر فبد أن يتعب نفسه ثم قد يجب بحثاً آقاً له في الجواب الكافي أو في غير خلق الهزرتين فيجمع بينها ويحفظ ويذاكر كما يذاكر العلم الشرعي من حيث النحو ورصول الأقري هذا تحتاج إلى مذاكرة تحتاج إلى استحضار تحتاج إلى مقوف مع الآيات التي فيها شيء من الترغيب وفيها شيء من الوعيد على ما يترسم من وجود الإخلاص في الترغيب أو عدم الإخلاص في الوعيد على كل هذا ينبغي العناية به وأن يجعله طار المصف عينيه والله سو اذ يقولكم في افعال النبي صلى الله عليه وسلم في بالي والعقي نقول هذه غيبا كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالعرض التاثيري هذا هو العرض لعموم الايه الطافيه تقييد التاثير بالقول الذي يعد تشريعا او بالفعل الذي يعد تشريعا هذا تقييد بدوني دليل فلننتقل الى النص او قول اكثر من محدثين ومتقدمين انه يتاسب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولذلك كما ذكر امام احمد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم اختبى في الغار ثلاثة عيام اختبى هذا ليس بتعبوا وكذلك احتجم وعقى الحجام دينارا لأن نسلم اعطى هذا ليس بعبادة ليس فلتعبوا ومع ذلك قد فعل وكذلك عن الصحابة عمر وغيرهم كلهم كانوا يتعثون بالنبي الصلى الله عليه وسلم بل أنا استقع أن نسلم يحب الدباغ وصار يتسبعوا ليس بتعبوا وما أنت على من أن نبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا زلتوا يحبهم من قرأة نسلم ويتسبعوا هذا يد إذا نجد نصوص كثيرة جداً عن الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يتأثنون بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يفردقوا بين هذا عادي أو هذا جبل أو هذا تشريح إلا ما ورد فيه خصوصيته ومن يتعلق به على صور السلام وما عدا في العصر فيه التأثن والتشريح لكن يبقى النظر في مثالة وهي مهمة أن ما لم يدعى إليه يبقى العمل بخاصة نفسية ثم مرعاة المصالح والمفاكس يعني قد يقال في بعض البلدان مثلا الاعتمام هذا يعتبر منكر ومن يعتم قد يستهز به ويسقر الى خلق وقبل يتوت الاستقامة ويدهب الى خلق كل هذا كله يتبط بالمطالح ومفاتف حينئذ من لم يستطع اقامة سنة عادية في اللباء أو في النعنى أو نحو ذلك حينئذ يقدم جرء المنصد على جلب المصرح لأن هذا فيه جلب المصرح كونه يعتم وكونه يجفع وكونه يجفع المرتقد عن نفسه بتغير عن دينه او بالنظر الى المستقيمين او الى الاسلام كله اي نادرا ما هذه مقصده عام وهذه طرق مقصده خاصه يقدم الان معنا على الخاص اذا الجبل والعادي يدعوا الناس الى وانما يدعى الى الافعال التي اقر اهل العلم بانها من باب القرب المحض ينبغي ان يعلم الناس الصلاه ويعلم الناس قيام الليل يرغبون لا كل ما رغب فيه الشر رغب الناس فيه وكل ما نهي عنه الناس انها النفعه يعني على المنابر وفي المحاضرات وغيرها وان المسائل التي هي عاديه او ثبليه فتفعل بها في نفسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدع غيرك اليها البث الا من باب المباحثات ولا ذلك ثم اذا ترتب عليها مرسل من حيث العمل فتتر دفعه ذرا للمفسده الكبرى أحكم دخول المرأة لمسجد أثناء خطرة الحيض لحظور درس العلمي وما شابه ذلك أصل فيه التحرين أصل فيه وإيه التحرين لكن بعض أهل العلم يرى أنه شأن وشأن الرجل الجنوب أو المرأة الجنوب إذا كان جنوبا ويدوز له إذا توضى أن يجد قص بعضهم الحيض على الحل. ما حكم تقريم صلاة الرجل على سنته إذا قاف من فواتفه بل يجب أن يتقص يجب أن يقدم صلاة الفجر على سنة إذا خاضر فوقت الوقت بشرق ألا يكون قد حصل له عذر شر يعني قد ينام سيستيقظ ولم يبقى إلا قدر الفرق حين يجب أن نقول لا أنت وقتك مختلف عن وقت غيرك منذ أن يستيقظ أنت بدأ الوقت لن نتقل فالنهاية طلوع الشنف ليست لك أنت وإنما لغيرك حين يجب أن يتوقع أو يقتسل إلى ثاني على جنابة ونحوها ثم يصلي السنة ثم بعد ذلك يصلي الفجر ولو خرج الوقت لأن خروج الوقت ليس له هو ما نصيحاتكم لطلاب العلم الذين يحضرون الظروف والدورات العلمية ولكن لا يقومون بتعليم من هم دونه ومن يشغلون بطلب العلم عن الجاوة إلى الله دعوا إلى الله عنه و جل لا تكونوا إلا بعلم هذا التذيل ادعو الى الله على بصيره اي على علم فسمى الله تعالى هنا العلم والبصيره لان العلم للقلب كالبصر للعين كما من يرى الطريق ببصره كذلك لا يرى الطريق الذي هو موصل الجنه الا بعلم هذا محله محل من القلب فهنيئ شرط الدعوه للعلم ثم الدعوه قد تكون دعوه افرديه بما انك تجلس مع صاحبك وتجلس معه والديه قد جسمه عارف او يكون المجتمع مصغر كوليمه في البيت ونحوها هذا لا بأس ان يتقدم الشخص بما يعلمه ولا يشترط فيه تمام العلم بل يتعين عليه ان يعلم من يستطيع تعليمه في ذات الوقت واما تصدر العام للناس في الفتوى والتدريس والنطاق ونحوها هذا لا يحل لهذا النوع ان يتصدر و حينما يتم العلم على اتم وجه يكمل ثم يستشيروا على العلم هل عنده اهليه للتصدق مثل هذه المسائل او لا فان السهو وراء انه اهل لذلك فليتقدم والا فلا واما من يلزم طلاب العلم ان يتقدموا في مثل هذه المواضع وهم ليسوا اهلا للتقدم هذا محل نظر والدعوى لا ينبغي ان يكون فيها شيء من العصبه وانما ينظر فيها اذا انهم سيدعو الى الله تعالى ولذلك تقديم الجهال ونحو هؤلاء من باب جذب الناس من باب ترغيبهم او من باب تكفير شباب الحاضر نرى منهم مخالفا دين المنصوص ولذلك الادله كلها من كتاب السنه تدل على ان نبت الناس انما يكون الههم ال و ما ذم الله عز وجل من ترك البيان والدعوه وكتمان العلم الا العلماء فقط دل على ان غير العالم اخرثيه انه يسكت ولا يتكلم ولذلك الآية التي مرت معنا فالسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما غير أهل الذكر فلا يسألون ولا يجوز أن يسألوا ولا يجوز أن يتصدروا ولا يجوز أن يصدروا حينيذ إذا ورد من يخضر أو يرد من يدرس أو يعلم أو يحاضره وليس من أهل العلم هذا العصر التحريم حضور عنده أو السماع أو تمكينه من ذلك هذا العصر فيه ونظر إذا تعب نظر أشبع ما يكون نظر عاطفية هو النظر إلى ما يسمى بأن الغاية تبرر الوسيل قد يولد من ليس من أهل العلم وإذا جلت أثروا نحو ذلك أو جمع فوجدوا أن لها أثر أي أينئذ سوقوا لأنفسهم ولغيرهم أن يتصدروا ويعلموا الناس الصلاة تأتيهم أثناء وفتاوهم داخلين تقول هذا العاصل فيه الملء لأنهم مصادم للنصوص الشرعية التي ذكرها شيئا منها إذا أتقنى طالب الحلم بابا من أبواب الحق في الصلاة مثلا فهل له أن يجيب من استدتعى إذا أطنهوا بدليله لباس أن يفتح ولذلك قلنا الاتهاد يتبع يعني قد يكون طالب العلم قدم علوم الآلة وعرف ما أقض أهل العلم بالأصول وعرف اللغة ثم درس الفقه دراسة متوسعة وعرف ما أقض هذا العلم أو ألقاه إليه شيخه إليه إذا رجح وصار عنده نظر يستطيع أن يرجح فإذا اشتفتي إليه اللباس أن يفتي أما إذا كان يأخذ الفقه دون أن يكون له مقدمات هي صورة تقويض هذا لا ان يكون مقلدا هل يوجد المقلد الذي يقلد شيخا معينا غير احد المذاهب العرضه ما ذكره الشيخ مثلا متاخر او هي تقليد الخاص تقليد نوعان عام وخاص حينئذ لابسا يقلد شخصا كما كان حيا او ميتا ولكن بالشرط الذي ذكرناه الا يكون مرجهادا او عنده اهليه الاجتهاد فيحرم عليه التقليد ثانياً أنه لو تبين له الهدى والحق في غير قول هذا العالم وجبه أن يترث هذا القول ويتجهل قول الآخر ولذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يجعل الحق نصب عيد يعني ينبغي أن يروغ نفسه دائماً يتأمل هذا المثلة ألا يكون أحد من الأشخاص أحب إليه من الحق بمعنى أنه مثل ما ظهر له الحق التبعه وأما الشخص نفسه فأنت لست ملزم بي إن كان من أهل العلم ومن أهل الصلاح فيحب لعلمه وصلاحه وما وقع فيه من خطع أو زلل أو نحو ذلك هو كغيره فلما بشر ليسوا معصومين فهو كان من الصحابة أو من بعدم إلى عصر هذا فهم بشر ويعتريهم ما يعتري البشر من النقصان والنسيان وقد يجهلوا معظم مسائل وقد يجهلوا إلى خيرين لكن تبقى مكانات محبوظة ويبقى تفجيلهم ويبقى إقراءهم وما أخطأوا فيه يخالفون وهذا ليس قد حرم فيها الليل قد يظن قال أنه لو قال فعالما ما طعن في علمه هذا جاهل هذا لا يظن هذا إلا الثان جاهل لماذا؟ لأن العلم لم يدعيه أحد من ادعى أنه حوى كل العلم ولم يفته شيء فهو جاهل ولذلك قال آه العلم أنه قال أنه عالف وجاهل ما رأيه؟ الشيخ يقول في ذقه سنة سيد جاهل أنا ما رأيت ما طرحت الحكم على شيء فرأي عن تفوره لكن ننصح الطلاب أنهم يعتنون بالكتب المتقدمين كتب المعاظرين هذه يجعلها ضروها يحتاج إلى شيء اللي لا بد منه يجعله وأما إلا أن تمنع عن العلم المعروف بالعلم ونحو ذلك لا بعد أما كل من هبه ودد من كثرة التعليم، من كثرة التصنيفات، من كثرة شيء أخرى فلاصف المرضى أن يكون المتقدمون هل اعتبر تعريف الصحابي الذي رجحناه يصر فيه كل من اتمع به قال الله سلم لو كان العرابي للإنسان لا هذا المعنى كل من اتمع بالنبي طرح للنبى وداخله صلى الأول مصرين متى يجوز للشخص أن يدعو غيره إلى الإسلام أو إلى أي شيء في الشرية متى يجوز إذا كان عالم إذا كان ولست كافراً ولا ينجازل ولا يناظر وليس من أهل العلم عندهم إذا يجي تبين له الإسلام بما تعرفه لكن المشكلة هل أنت عندك علم من الإسلام طبعا الناس تخفى عليه شروط لا إله إلا الله كيف يدعو غيره لما يكون عنده لا إله إلا الله بمعناها الصحيح وبشروطها وبأدلتها ولا بأس أن يحفظ بعض أقوال العلم والسنن الواردة والحزان هذا الذي يستطيع أن يدعو لابد من العلم وإن قد لا ولا يصرف في دعوة في شخص الإسلام دعوة إفرادية أنه يكون كامل علم لا إلا ما الخوف عليك أنك أن يكون عنده ضعر الشبهات حين يذن تقع في قلبك الخوف عليك لا عليك لأنه لو أخضر لأخذ الإسلام هل رفع الصوت بالذكر بعد أن الصلاة سبب السنة أم نقول أنه السنة الثانية يرفع صوته للجعليم الآن ظهر أنه سنة لكن رفع الصوت على إلا أن يكون فيه تشويش أنا كني الراجل في الصوم يوم السبب أنه جايد والحديث منسوف نعم ذكرت مننا قول الصحابي ليس لي حجه على ام تراده فمدح الخلفاء الاربعه اثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم السنه بقول عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين من بعد اعطاره النووي نعم هذي لم يكن كما خلاف السنه سنه الخلفاء الراشدين بنص حين لازم نستنص واما عليكم بسنه السنه خرج عليها تابع الرساله والاخر ما من مساله لاكن تيم يعني انترتب الذر ولا يقول لا يوجد قياس قيس بالشريعة إلا وهو داخل في نصوص الشريعة يعني أي قياس لو جدت بأي مثال لقياس يعتبرون والقائصين أنه قياس صحيح وكذا قياس صحيح إلا وهو داخل في نصوص الشريعة لأن الشريعة قواعد كليا لم تنزل من عجل أن تفصل لكل مسألة مثلا وإنما سم قواعد يسمون بها طالب العلم ثم بواسطة هذا القواعد يستطيع أن يصل إلى حكم الفرع المنكون بما لم يذكر الشيخ تفصيلا في المنطقي والمفهوم والمثبت والنافي غير من طرق تقديم التوصيه هو يذكر فقط قائده لذلك تركنا البص فيها لانه ينتفيد منها طالب العلم اذا دخل المعركه وامس الان يعني ما تحتاج مثل هذه القواعد يعني ما مثل المثبت فقط كلمات عامه اما في البحث التفصيل هذه تقوم الصحوره معها في قيادة حكثة أن الوضع الحنال هو فرق هل يمكن القيادة به حيث أن يمكن القيادة عائلة؟ أقول الله سبحان الله ملكتب الشرائية التي ينصح بها للعوام حتى يبتعه عن الهلاف وهذا لكم صلحون بكتابة السلم السيد السائد هل لكم مشهورة الكتاب هذا؟ يقرأ المسادس؟ اه <سؤال> انا كل ما اعمل انا بدي نقرا في انطهر انا كل يوم اذهب الى المسجد اللهم انا لا نرجو بجوابك اما الكتب الشرعيه التي يصح بها العوام حتى يبتعدوا عن الهلاك لا يعلمون العقيده الصحيحه فخر عليهم وصول الثلاثه صلى الله عليه وسلم حمد الوهاب لا بحث في قراءه كشف الشغوات ولذلك قال الشيخ بن باز رحمه الله وقال في العوام لا حب كشف الشغوات عوام لا حب كشف الشغوات وصول الثلاثه 73 نعم طالب العلم ما يتميز عن غيره بدراسه العقيده نعم عقيده هذه يستوي فيها الجميع فاذا قرع وصول الثلاثه لا زال عميه اذا قرع القواعد الاربعه كشف الشغوات لازم لان العام يجب عليه ان يتقرب العلم وعام فرض, عين فرض, كفاية. من فرض العين فرض الكتابه من فرق العين ما عرف التوحيد وما عرف ما يناقض التوحيد لابد ان يكون عنده قدر صحح به معتقده ولابد ان يعرف من ضد التوحيد ما يعرفه من الشرك الاكبر والاصغر لان فاقد الشيء كيف يحتجز عنه الان نعاوم عموما اجت العب اذا ما يعرف انواع الشرك الاكبر كيف يستنبط إذا ما عرف الشركة الأصغر كيف يستنم الشركة الأصغر إذا ما عرف البدعة اعتقادية والتدعة قولية وحملية كيف يستنم نحتاج أن نبين للناس هذا والناس الآن يعني دعوة, دعوة العواصل قد دخل فيها شيء من العواقب فصارت هذه العواصل في الزياشة صرفت الناس عن إلقاء دروس العلمية للعواقب ظن البعض أن مثل هذا الكتب لا تطرح إلا قلاب العلم من قال هذا؟ قل علم فرضعي هذا يتعلق بالعالم ويتعلق بغيره لا نجاة له في الدنيا ولا في الاخره لمعرفه التوحيد اذا كان ما اعرف التوحيد ماذا يصلح هذه مشكله لا بده يعرف ما الايمان واقامه الايمان قد نبذ مين هل يدوز غيبه اهل البدع البدعه, البدعة. هؤلاء هل هؤلاء يعتبر مخالفون اريد الكلام فيهم يكون بقدر ما يترتب عليه من المصرع لان في الاصل المبتدع ونعلل السؤال في البدعه غير المكثره اما كافر فكفر مي كافر واما البدعه غير المكفره او يكون بدعه مكفره لكنها مما قد يقع فيها نوع شبهه فيعذر من وقع في هذه البدعه فينادي يقول اقف فيه انه مسلم والاصل في المسلم حفظ جنابه من جهه العرض حينئذ اذا جالت الكلام فيه من جهه البيان والفضح ما هو عليه من البدعه فينادي يكتفى بهذا القدر فمتى ما حصل تنبيها ناهيا مثل ما حصل تنبيه للناس تحذير الناس من هذا الشط المبتدع عنايد البقلا ما بعده عن الاصم هو بدعه واما الاشتغال فضح مثاله لانها في كل مسائل تحذير المبتدع على انه تحذير لها دغيبه هذا صحيح ولا ينضرب بالاستبدال بفلام الثلاث انما احمد غير متحدين هذه البدعه لمتراد العمومه يعني اقصد ان ما ورد عن الثلاث قاصا قديما ما احمد كان يدرب ويعلم مستغفر عباده نفسه ودعوه غيره وتعليمنا فشغل وقته بالعلم والتعلم والتعليم ودعوه الناس الى كنور hadirين ومع ذلك نلقى عنه الكلام في هذه البدع اذا نفعل كما فعل اما اننا ناخذ هذه النصوص ثم ننسى ما هو عليه من تعليم الناس ودعوه وعمار وقتي ليل نهار بالطاعه قرب الى اخره ثم نقول هذا الذي نسير عليه من صباح مساء هذا سوء فهم لفهم السنه وانما يتفرق في اهل البدع بما يجب في التحذير منهم وبغض العصر بعض الناس قلنا لا تتكلم فيها فانك تنفي عن البدعه ونحوه هذا يفرق الامه والمذهب القطبي في اخره وهذا كذلك كلام بعض يعني لابد من الوسطيه في مثل هذه مساله لابد من التحذير من المبتدع ولابد من فضحه ولابد من كشف ما هو عليه من بدعه اذا ثبت ثبت لنا من هذا اما الظنون واوهام وتاهب هذا لا يكفي إنما المبتدع الذي حكم عليه أهل العلم بأنه مبتدع ليس كل شخص يحكم ولا تحكمت بنفسك قد تقصي في قون بدعة قد تقصي في التنزيل بعض البدعة يحتاج إلى إقامة حجة بعض البدعة لا يحتاج إلى إقامة حجة فمثلة يعني كبيرة فإذا ثبت عن طريق أهل العلم الموظف فعل بأن هذا مبتدع إلى دي ساة هذه المسألة وأما أنت من نفسك هكذا ثم تشتغل طباح مساء ولا تتعلم ولا تعلم وتضيع الأمة ولا يخطرهم شيء في دينه وتحتاج بأنه تح هذا ليس على هدل الثلاث انتبه هل ينصح لسماع الواضي من الدعاة المبتدعين انتبه علي ها يعني يكون وعدا على كله إذا تبث أنه مبتدع في العقل المقابعة أن في نفسك العقل المقابعة بمعنى أنك لا تحضر له جهد واخترف هذا العلم في من إذا كان عنده علم ولم يوجد إلا هذا الشخص وهو مفتدح. هل تدرس عنده أولا؟ هذه من عنده بولية بهذه السلامة. ليس في حكم العالم. هذا نصدق كثير هذا. ها؟ هذا سهل الخرش. ها؟ نأخذ ما يتعلق بالعلم. ها؟ طيب. هذا التكبير الثاني والثالث والرابع في صلاة الجنازة يكون من دون رفض يديه هذا محل خلافه تطفت المذاهب هنا والصحيح أنه يفضل يعني ما ثبث عن ابن عمر ذلك ابن عباد ليس له حكم الاجتهاع إنما له حكم الرافع متى يقول المفتي لا أعلم ومتى يفتي؟ هذا الغريب ماذا تنصحون بجراسة العلم الشرعي أم العلم التطبيقي من طبين وهندسة ونحوها أو الجمع بينهم أم الجمعة للمتعد لا يمكن تجمع بين هذا وذلك إلا إلا في حالة واحد إذا ما أراد أن يتعلم من هذه التفاية لهم يعني إذا أراد طالب العلم يجب أن يحدد المستعد يعني إذا جيدت تدرس لا تفعل نفسه ماذا تريد؟ هل تريد أن تأخذ شيئا من العلم؟ وتعلم نفسك ومن حولك وتربي أولادك وخد تدعو في المسجد لا بأس تمسك مسجد تخطب جمعة إلى خريك أو تريد كفاية الأمة لابد الحال لأن هذا له طريق هذا له طريق فإذا ردت كفاية الأمة ما تستطيع لا بذل لا يكون لتا شغل إلا العليق صباح مساء حتى جراسة هذه المشكلة أين عمي؟ أما إذا كان تريد تعليم نفسك فقط لا يمكن هذا يبصع عندك دوابق الساعة الثانية مثلا أو العصر ثم بعد ذلك تتفرق بين التعجل وننصح دائما الذي يفتن أو ضليا مثل هذه الأشياء أنه يتفرق بكل علم يعني لا يتمع بين علمين تساهل الناس بالفتوى وفضوصه من بعض المفتين كيف المفتين الكبار؟ هذا المفتين الكبار تقصد به معنى العلم لا يقابل أن تساهل ولما إذا كان تقصد من تصدى بالفتوى وهذا كثيراً خاص القنوات كان قد اطفع كل منها بويتاً بس انت واثق معاً كيف يعلم المفتي مقافضة من السبسة في التعنت وكتبع الرغم تعرف هذا تعرف بوضع بالسؤال بكثيتي بالنظر اليه لك انتراه قد يسألك مرة ثانية وشوشر حولك مرة ثانية إذا جاكت من قدرت أنا نصيحه للشباب والجمهور ليس عندنا معلم ومخرج الا بالعلم الشرعي بقدر ما تاخذ من العلم إن شاء ما تعقل نفسك لانك اذا لم تتعلم انتجاه اذا فتحت الباب على مطاعم الشيطان اذا كنت جاهل من اسهل ما يمكن للشيطان ان يصل الي الى الجاهل بالشهوات والشهوات واما اذا كنت متعلما ان شاء الله لا يصل اليك شيء شرعي ولذلك الاصل ان نقول دائما الناس بحاجه للعلم الشرعي الصحيح وشغل الناس لا ندعوا بالوعظ والتقصص مثل هذا العشاء لا تشبعون لا تغني من جوع ضيعوا اوقاتهم ضيعوا اوقاتنا ترى التقصص هو نقص التقصص فيه موجود في القران خاصه الله عز وجل صوره يوسف ونوح الاخر لكن اسدي المقطع والنبي صلى الله لما جاء بالقران و... وعلم الناس مثلا يحط عليه مثل محمد لما قد يجي له رؤيا الى اخره قد يلقاهم بعض الرحلات الثقافي في الغزوات لكن الامر هو الدعوه تعليمنا ما يجب عليهم وما يجب عليه فعله وما يجب عليهم السكوت عنها وقد تجد بعض المسلمين قد قضى سنين عديده ان خطيب وخطات خاص صحيح ليست على السنه انما خاص وقد يكون عنده اخطاء في الوضوء طاهر طهار الكبرى والنجاسات لا يبقى شيء او السنين يضل عنده هذا الخطب لانه يتحدث عن امور ليست تهتم ب جانب العلم الشرعي نعم حكم الصلاة الحيث المسجد كما ذكرنا عقلناها سنة إلا إذا كان في وقت كراحة أحريم في يومنا ما حكم طال الشعر الغادر التداء بالنبي كما ذكرنا بل المذهب عند الحنابل أنه سنة لو قدرنا علي كما قال الرماح يا شكرا ماذا توصي طالب علم, علم العلم لا نحتاج به لا إلى كثر السلام المنهجية طار فيها تلزل بصعب نفسه بالحديث يعني يشجع ابا طيب زين لكن نريد منه يشمر ويدخل المجموعات ابدا لا لا حظر اللاله ذاك اما مجرد امامها لما يقرأ هذه قد ما نصحتكم طالب العلم الذي انشغل عن طلب العلم منقطع من العلماء والدعاة ما زال طويل يعني هذا كلام استاذ لكن المساله تحتاج الى تمحيص يعني المبتدع يبقى مبتدع ويبقى ناقم من التحديد ثم الانشغال العام هذا غير مطلوب ثم الحكم على الداعي هل هو داعي بالفعل هو عالم او لا ليس كل من في كل ما فيه وتعرض نفسه للدعوه صار عالم مشكل الان قد يعني تعرض لبعض من صدر نفسه للدعوه وليس من اهل الدعوه في الشيء التعرض مثل هذا لا يقال ان كل ما فيه على العين لا هذا نبه الناس ان خطر هذا الجاهل فاذا تم جاهل وتصدر صد نفسه واقاص جنبثن به الناس هذا لا نقول بان الثلث في هذه المذموعه ليس مذعانا انما المراد الدعاه الذين تكلموا بعلم ان اصطاعوا حينئذ ننطق هذا الخطا لا يسقط الكليه ولا يقرون على ما هم عليه من خطا واذا كان هذا خطا لم يصل الى حد البدعه يا متلاني على كل يميز في قضيه ان هذا ضائع او ليس بضائع ليس كل من قام متصدر ننزل عليه احكام العلماء والاخرين قل لا هذا ليس صواب ميز حدد واغتن هذا عن ذلك حتى لا تتلبس الامور ايهم يقدم حاله في عارض بدل والديه في حضور الدروس العاديه فانا ما بالتعارض لكن يبين اهميه العلم الوالدين ولحذ ذلك واذا كان عندهم من يكفي وكان هذا الدرس مما يتعلق بالعقيده او نحويه مما هو فرض عين فهنا يوجد خطا صلى الله وسلم على سيدنا محمد جزاكم الله خير على صدركم وعلى سعه طيبا هذا قولنا قصيده ما نريد نوضح اهم شيء لا تبادر